يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديد يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار ومع قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وقال الله عز وجل ومن يشافك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير كلا الآيتين الذين نسمعهما دائما تحل كل إشكال موجود اليوم على وجه البسيطة لما كلا الآياتين فاضحتين لكل مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام بين النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك بعده عليه الصلاة والسلام سيكون هناك اختلاف هذا أمر سيقع وبيّن النبي أن هناك ستكون بعده سيكون بعده فرق وجماعات وأحزاب واختلاف في شتى ميادين الحياة اختلاف كثير انه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام النجا فقال فعليكم بسنتي اليوم كثير منا يسمع عليكم بسنتي ولكن قليل من الناس من يستطيع أن يطبق أو يعرف كيف يطبق أكثر الإشكالات اليوم أن كل جماعة وكل فرقة تنتزع آية وينتزع حديث ويريد هو أن يطبق الآية أو يطبق الحديث فيقع الإشكال أي إشكال؟ يقع الإشكال في تطبيق الآية أو في تطبيق الحديث. لذا اليوم نريد أن نضع أيدينا على أمر في غاية الأهمية. ألا وهي ألا وهو السنة العملية والسيرة النبوية هي التي تبين. كيفية تطبيق الآية وسنته العملية تبين كيفية تطبيق قوله هو عليه الصلاة والسلام. كذا الصحابة لذا ذكرت الآية الثانية. وما يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى هذا الرسول قال ويتبع غير سبيل المؤمنين أول المؤمنين هم الصحابة. إذا بين الله عز وجل أيضا أن اتباع سبيلهم فيه النجاة وسبيلهم هو إجماعهم إما القولي وإما العملي فالآية نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام كيف بينها رسول الله في سنته العملية الحديث يقوله رسول الله كيف طبقه الصحابة؟ هذا هو الذي نريد أن نحققه اليوم لذا ذكرت بأن السنة العملية فاضحة لكل مخالف له عليه الصلاة والسلام لذا الله عز وجل قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فبين النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت أن هناك فرق ستقع وهناك فرق ستحدث وأحزاب وجماعات فقال في آخر حديث حزيفة قال فلتعتزل تلك الفرق كلها إذن ستكون فرق وقال النبي عليه الصلاة والسلام وستفترك أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة ما هي؟ بين أنه ما كان عليه عمليا عليه الصلاة والسلام قال ما أنا عليه اليوم ليس فقط قال وأصحاب لذا ذكرت لك ويتبع غير سبيل المؤمن فتجد كل المخالفين كل الجماعات كلهم يحتج بآية ويحتج بحديث ولكن يكثر النزاع إذا لم تجعل السنة العملية هي الفاصلة. يعني اليوم كثير من الجماعات كجماعة الجهاد، كجماعة داعش، وهما وجهان لعملة واحد لا فرق. يحتجون بآيات على أن الآية كقوله تعالى وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ طيب ما معنى التولي فيقولون أن كل من صالح المشركين يندرج تحت الآية كل من استعان بالمشركين يندرج تحت الآية فإن وليت المشركين فأنت منهم أي كافر مثلهم طيب إذن هناك آية احتج بها إذا أردت أن تكون على قدم سابتة فينبغي أن تنظر للسنة العملية له عليه الصلاة والسلام وكذا للصحابة لتعرف ما معنى التولي هنا هل إذا بعت واشتريت من المشركين هل أكون مواليا لهم واحد؟ هل إذا صالحت دولة من دول المشركين لضعف عندي هل أكون مواليا لهم اثنين؟ هل إذا وجد المشركون في دياري؟ هل أكون مواليا لهم لو أنني تركتهم في دياري؟ ثلاث. هل إذا لم أقاتل المشركين جميعا؟ هل أكون بذلك مواليا لهم؟ أربعة. هب إن أنني ضعفت في موطن ما، فبعست مالا لمشركين. ليعونوني على شيء ما هل استعان بالمشركين مواله خمس كل هذه الأمور هل تندرج تحت ومن يتولهم منكم فإنه منهم هنا تأتي السنة العملية فاصلة لتبين وأقوى شيء في الاحتجاج بالسنة العملية أن المخالف سيسلم لك إذ لو لم يكن هناك سنة عملية وهناك احتجاج بآيات وبأحاديث فقط فممكن الآيات تجتذب تحتج بشيء وهو يحتج بشيء أما السنة العملية فاصلة فننظر أولاً هل لو بعت واشتريت من المشركين هل تكون موالاة وأندرج تحت الآية ننظر للسنة العملية مات النبي عليه الصلاة والسلام وكان درعه مرهونا عند يهودي وهذا في صحيح البخاري إذا هذه معاملة إذا السنة العملية بينت أن معاملة المشركين بالدينار والدرهم ليست موالا وأيضا عامل النبي يهود خيبر كما في البخاري ومسلم عاملهم على شطر ثمرها أي ثمر خيبر فقال النبي نقركم فيها ما شئنا ومات النبي وهو يعاملهم على ما يخرج من شطر ثمرها النص بيشتغلوا في ثمر خيبر هم لهم نصف الثمرة والنبي عليه الصلاة والسلام له نصف الثمرة حتى أخرجهم عمر إذا مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعاملهم بالدينار والدرهم، إذا هنا البيع والشراء يخرج من أمر الموالاة لما؟ لأن السنة العملية بينت أنه يجوز البيع والشراء، فإذا بين ذلك فلا يدخل تحت الموالاة. إثنين. هل لو أنني صالحت المشركين؟ لضعف عندي هل يكون موالا لو أنني عقدت صلح بين وبين دولة كافرة هل يكون بذلك موالا أكفر وأندرج تحت الآية تأتي السنة العملية مبينة لذلك فقد صالح النبي عليه الصلاة والسلام سهيل بن عم في صلح الحديبية وهم مشركون بلا خلاف، إذا صالح النبي المشركين لما؟ لأن كان النبي عليه الصلاة والسلام آنذاك والصحابة ليس بالقوة آنذاك، فصالحهم. إذا المصالحة للمشركين لا تندرج تحت ومية ولهم منكم، فإنه منهم. طيب. هب أنني صالحت المشركين ثم هؤلاء المشركون أرادوا أن يقاتلوا مسلمين هل لي أن أقاتل هؤلاء المشركون الذين أرادوا أن يقتلوا أو يأسروا مسلمين في بلدة أخرى ممكن أنت تقول هنا لو أننا ما قاتلنا أن يكون بذلك تولي ومن يتولهم منكم فإنه ممن لاحظ بأن الله عز وجل قال يقول للنبي والصحابة وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر لو أن هناك مسلمون استنصروا بمسلمين على مشركين يقول الله عز وجل وإن استنصروكم في الدين فعليكم النص إلا هناك استثناء إلا على قوم بينكم وبينهم ميساق فلو أن بين وبين هذه الدولة المشركة ميساق عقد صلح وأنا ضعيف لا أستطيع أن أنبز هذا العقد لا يجوز لي أن أقاتل هؤلاء المشركون وإن كانوا يقاتلون مسلمين أخر لأنه قال وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثا طبق النبي ذلك والنبي يكتب صلح الحديبية جاء أبو بصير وأناس من المسلمين إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى يذهبوا معه فقال النبي عليه الصلاة والسلام أجز لي أبو بصير سبه لي وسب لي النزل يعني هؤلاء يخرجون من العقد قالت سهيل لا فقال النبي لأبي بصير الذي أسلم والذي يريد أن يذهب مع النبي في المدينة قال النبي له ارجع ارجع لمن ارجع لهؤلاء هؤلاء من مشركون مع أن النبي ما نصره لأن النبي عليه الصلاة والسلام آنذاك عقد عقد صلح وكان النبي ليس في موطن قوة فقال له ارجع حتى حينما أراد أبا بصير أن يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له ارجع لما؟ لأن هناك عقد بيني وبينه فهنا النبي عليه الصلاة والسلام هل نصر أبا بصير كما يقال اليوم هذه دولة مسلمة وهؤلاء مشركون يريدون أن يقاتلونهم فلماذا لا تعينهم؟ لأن أولا هذه الدولة إنما هي في ضعف وهذه الدولة إنما هي في عقد صلح معهم. فبالسنة العملية لو قلت بأن هذه موالة إذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام أ يكون موالة فهذه السنة العملية بينت ذلك سؤال. هل لو أنني أعطيت دولة من دول الشرك مالا ليخزلوا عنا ولا يقاتلوننا لأننا في موطن ضعف هل إذا بزلت لهم مالا أكون بذلك مواليا لهم لو أنني أعطيتهم أموال حتى يكفوا عنا ولا يغيروا ولا يقاتلوننا لا نستطيع هل أكون بذلك درج تحت ومن يتولهم منكم فإنه منهم بيّنت السنة العملية خلاف ذلك روى عبد الرزاق في المغازي أن في غزوة الأحزاب حينما تمال الأحزاب جميعا على النبي عليه الصلاة والسلام واليهود نقضوا العهود والمنافقون كذلك والمشركون أغاروا كذلك كلهم اتفقوا على النبي عليه الصلاة والسلام حتى يجلو المدينة بأكملها لن يكون للمدينة اسم آنذاك بعد ذلك فقال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل من المنافقين آنذاك قال لك سلس تمر المدينة وخزل عننا يعني رجحهم وليك تلت تمر المدينة هنا النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبذل مالا لمن؟ لمشركين حتى يذهبوا ولا يقاتلوننا هل إذا أعطاهم النبي المال هل يكون موالياً بذلك على ما يقوله التكفيريون اليوم فقال له لا يا محمد لي نصف طمر المدينة وإلا ملأتها عليك خيلاً ولرجالاً يا تديني نصف الطمر المدينة يا إما لك المدينة دي مشركين ويهود فقال النبي أستشير السعود السعود اللي هو سعد بن عبادة سعد بن معاز سعد بن أبي زرارة سيد الأوس وسيد الخزرج استشيرهم فقالوا يا رسول الله والله لما كنا في الشرك ما كان يستطيع منهم رجلا واحدا أن يأخذ طمرة أبعد أن أعزل الله بالإسلام أن أعطيهم نصف تمر المدينة فلا والله فقالوا يا رسول الله إن كان أمرا من الله فنعم إذن وسمعا وطاع وإن كان أمرا منك فسمعا وطاعا ونعم عين وإن كان هو الرأي فوالله يا رسول الله ما نعطيهم شيء قال النبي إذن إذن وجه الدلالة أنه لو لم يكن إعطاء المال جائزا لما فعل النبي ذلك إذن إعطاء المال للمشركين ليخزنوا عنا ويبتعدوا عن المسلمين هذه ليست من الموالاة أيضا لو أنني استعنت بالمشركين وأنا مضطر لذلك لدفع ضرر كبير عني أعطيتهم مالا استعين بهم على هذا لدفع ضرر عن المسلمين هل يكون ذلك ومن يتولهم منكم فإنه منهم؟ الأصل أنه لا يجوز الاستعانة بمشرك في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ذاهبا إلى غزوة فجاء رجل من المشركين فظن الصحابة أنه قد أسلم وكان رجلا قويا جلدا في القتال ففرح الصحابة به أنه سيقاتل معه فلما علم أنه مشرك قال النبي أتؤمن بالله وتشهد أنني رسوله قال لا قال اذهب فإنني لا استعين بمشرك ثم ذهب فأتى وذهب فأتى أتؤمن بالله وتشهد أنني رسوله قال نعم قال نعم إذن إذن الأصل أنه لا يجوز الاستعانة بمشرك لكنه عند الضرورة القصوى جائز وليست من الموالى فإن النبي عليه الصلاة والسلام حينما خرج من المدينة مهاجرا من مكة إلى المدينة مهاجرا استعان بعبد الله بن أريكت وكان إزاك كافرا فاستعان به النبي عليه الصلاة والسلام للضرورة لأنه كان رجلاً كما في حديث عائشة ماهراً خريتاً يعني ماهر يعرف الطريق فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام ووعده بشيء من الدنيا من المال إذا النبي استعان به هنا فوجه الجمع أن النبي لما قال لا استعين بمشرك في حال القوة لا استعين به أما في حال ضعف فهنا يجوز للضرورة أن أبزل شيئا من المال لأحافظ على الإسلام وأهله وبذلك الشيخ ابن باز رحمه الله واللجنة الدائمة حينما أراد صدام في آنه ودولة العراق أرادت أن تدخل مكة السعودية فاستعانوا آنذاك بالمشركين وأعطوهم شيئا من المال من الدنيا ليحافظوا على الدين والدنيا فهل كان ذاك جائزا السنة العملية قاضية بذلك هل يكون ذلك داخلا في أمر الموالاة؟ الجواب لا إذن ومن يتولهم منكم فإنه منهم تحتها عدة مسائل الذي يفصل في ذلك هي السنة العملية لذا النبي عليه الصلاة والسلام في أمر حاطب بن أبي بلتعه وهذا الحديث رواه الإمام البخاري أن حاطبا أرسل إلى المشركين رسالة أن فيها إن رسول الله آت إليكم في عدد كذا في يوم كذا فخذوا حذركم دي اسمها إيه؟ دي اسمها جاسوسية على الإسلام والمسلم لذا علماء الفقه حينما يتكلمون في حكم الجاسوس والجاسوسية يتكلمون ويأتوا بهذا الحديث فنزل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد إن حاطبا أرسل برسالة مع امرأة هي الآن في روضة خاخ مكان اسم روضة فأرسل النبي علي والمقداد فقال ستجد امرأة معها كتاب إلى قريش ائتوني به وبها فأرسل النبي علي والمقدام رجل منهم بجيش اثنين جيشين رايحين فأوقف المرأة فوجدوها في نفس المكان فقال علي بن أبي طالب الكتاب قالت أي كتاب قال الكتاب قالت أي كتاب هو عنده النبي عليه الصلاة والسلام صادق إذا قال النبي قولا انتهى الأمر قال لتأتيني بالكتاب أو لا نقلبن الثياب تفتيش ذاتي ضرورة فأخرجته من عقاصها من شعرها فأخذ, النبي فأخذ عليه الكتاب ورجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ففتح النبي الكتاب فقال يا حاطب ما هذا إيه ذا فجاء عمر قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق إنه خان الله ورسوله فقال حاطب يا رسول الله إنني والله ما فعلته كفرا ولا رضا بالكفر وإنما كان لكل رجل منكم في مكة يدا كل واحد فيكم له يد في مكة يحفظ بها أهله ويحفظ بها ماله إلا أنا فأحببت أن يكون لي يدا عندهم أحفظ بها أهلي الذين في مكة ومالي يعني حبيت أعمل معهم جميلة أحفظ مالي اللي هناك وحتى لا يقتلوا أهلي إذا فعلها لأمر دنيا أم فعلها لأمر دين؟ الجواب فعلها لأمر دنيا قال النبي عليه الصلاة والسلام لاحظ أن النبي قال يا حاطب ما هذا أولا الكلام واضح فالنبي عليه الصلاة والسلام مما يستفصل يستفصل النبي عليه الصلاة والسلام يا حاطب أفعلته هذا نصرة للشرك وللمشركين فقال حاطب يا رسول الله ما فعلته كفرا ولا رضا بالكفر إذن فصل النبي عليه الصلاة والسلام والسنة العملية بينت أنه فرق بين الموالاة لأمر الدين وموالاة المشركين لأمر الدنيا فنزلت الآية حاكمة يا أيها الذين آمنوا فخاطب حاطب بالإيمان ما كفر لما؟ لأن حاطف فعل ذلك لأمر دنيا لا لأمر دين. إذن فرقت السنة العملية بينما كان جاسوسا موالا للدين يريد نصرة الشرك على الإسلام وأهله أو الموال لنصرة الدنيا يريد أن يثبت ملكه. يريد مالا من المشركين ولكن هو يبغض دينهم ولكن فعل هذا لأمر دنيوي بحت فأنزل فنزلت الآية يا أيها الذين آمانون فلو كان الجاسوسية كلها والموالات كلها تولي وكفرا أكبر لكفر حاطب ولكن الآية نزلت يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء إذا أثبتت الآية أن فعل حاطب كان هناك فيه موالاة تلقون إليهم بالمواد إذا بينت الآية أن هناك في فعل حاطب مودة ولكن الموالاة والمواد دينية أم دنيوية دنيوية إن قال قائم إن حاطب قال النبي فيه أما هذا فقد صدقكم وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم فقالوا بأن حاطب يخرج من هذا لأنه كان من أهل بدر أما إن فعلها غير حاطب يكفر بذلك يقال لو كان فعل حاطب كفرا لكفر حاطب ولا يغفر له أنه في أهل بدر أو من غير أهل بدر لو كان الفعل كفرا ولكن لما كان هناك تفصيلا بين أمر دنيوي أو أمر ديني إذا أمر ومن يتولهم منكم فإنه منهم ليس على إطلاقه فالسنة العملية هي الفاصلة وهي المبينة لذلك أقول قول هذا أسأل الله أن يغفر لي الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيضا الخوارج إنما يحتجون بآيات وأحاديث. وهنا سؤال إذا كان هناك حاكما على دولة هل يكون إذا صدر من الحاكم ظلما منكرا هل يجوز للرعية أن يخرج وينكر هذا المنكر فيحتج بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر والنبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا فليغير إذا من رأى منكم منكرا فكان كلاما عاما فإذا صدر من الحاكم ظلما ما فواجب علينا أن نخرج وننكر عليه انتبه هنا السنة العملية تبين هل هذا الكلام عام سواء كان للحاكم أو للمحكمين أم يستسنى الحاكم من ذلك لأن هناك مفسدة ستقع أكبر مما تريدون إصلاحها فتأتي السنة العملية تبين أناس لا خلاف بيننا وبين المخالفين في كفرهم وهم مشريك كريش سؤال من كان يحكم مكة ومن كان يمسك بمقاليد مكة الجواب صناديد القفر في قريش أبو جهل أبو لهب عطب بن ربيع شيب بن ربيع صناديد القفر كانوا يمسكون بمقاليدها سؤال هل خرج النبي يوما مع الصحابة؟ وأرادوا أن يخرجوا على هؤلاء في صحن مكة ويفعلوا كما يسمى اليوم بالمظاهرات سؤال وجواب هل فعل النبي ذلك وأنا ذكرت لك هذا المثال حتى لا يقال كذا أو كذا لا مشريك قريش لا خلاف في كفرهم ومع ذلك هل النبي عليه الصلاة والسلام أخرج الصحابة وفعلوا مظاهرة في مكة فإن قلت لي هناك رواية أن النبي خرج في مكة في صحن الكعبة على صفين يقف حمزة على صف ويقف عمر على صف يقال لك هذا حديث منكر كذب على النبي والصحابة السؤال عائدا هل فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الجواب لا إذن السنة العملية بينت أن النبي عليه الصلاة والسلام مع أن الذين يمسكون بمقاليد الكفر في مكة هم مشريكي قريش والنبي مع ذلك ما أزن للصحابة بالخروج عليهم قط لما؟ لأنهم سيجتاحوهم جميعا لذا السنة العملية بينات ذلك وما خرج النبي في صحن الكعبة وجعل ينادي بالاعتصام وجعل ينادي بالمظاهرات وجعل ينادي بكذا وإنما النبي عليه الصلاة والسلام ظل في طريقه يعلم الصحابة هذا هو الأصل يعلمهم التوحيد يعلمهم دينهم يعلمهم سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام حتى نصرهم الله بذلك لذلك السنة العملية هنا بينت الصحابة طبقوا ذلك أيضاً فكان ابن عمر وأنس وابن عباس وغيرهم كما في صحيح البخاري كانوا يصلون خلف رجل كان كما يقول ابن حزم أفسك الفاسقين وهو الحجاج بن يوسف في وده ودبق ما كانش يعني كده يحل حد آبدا ما بيفرقش عنده لا صحابي ولا تابعين أي حد عنده والسيف سواء يقتل صحابي يقتل سعيد بن جبير يقتل التابعين يقتل الصحابة ما عنده وقف فيش سقف عنده ومع ذلك سؤال في صحيح البخاري كيف طبق الصحابة السنة العملية في صحيح البخاري جاءوا إلى أنس يشتكوا ظلم الحجاج فقالوا يا أنس جئنا نشتكي إليك ظلم الحجاج ابن يوسف أنس ماذا قال إذن عندك النبي عليه الصلاة أنس ماذا فعل قال اخرجوا في مظاهرات اعتصموا اعملوا إضرابات ما قال هذا الكلام ولاحظ الآية ومن يشاقك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتابع غير سبيل المؤمنين وأنا بذكر لك سبيل المؤمنين الصحابة فإياك أن تتبع غير سبيلهم نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا طيب سبيل المؤمنين أول المؤمنين ما كانوا يفعلون قال أنس اصبروا أول كلمة اصبروا فإنه ما من زمان إلا والذي يأتي بعده أشر من الشاهد أن أنس وابن عباس وابن عمر والصحابة جميعا مع أنه هو الحجاج يصل خلفه وما أمروا بقتاله وما أمروا ولا حتى بكلمة سؤال هل كان أنس وابن عمر وابن عباس حينما قالوا هذا الكلام وحينما لم يخرجوا على الحجاج هل كانوا سؤال وجواب هل كانوا راضون بفعل الحجاج الجواب لا ولكنه الدين ما كانوا راضون ولكنه الدين لا تخل لذا قال اصبروا والنبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين قال من من اميره شيئا يكرهه. فليصبر. وقال رسول الله في صحيح البخاري: ألا من ولي عليه وال فرأه يأ، رأه يأتي شيئا من معصية الله. إذا أنا رأيت يأتي شيئا من معصية الله، ماذا أفعل؟ قال: فليكره ما يأتي من معصية الله، أكره المعصية التي يفعلها. قال وَلَا يَنْزَعَنَّ يدا من طاع أي لا يخرج عليه أيضا طب أنت هتروح فين هذه سنة نبيك وأدي عمل الصحابة وأدي عمل النبي عليه الصلاة والسلام أين أنت إلى ماذا ستخرج ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا خروجنا عليه نصيح والدين النصيح، طيب هل النصيحة بينها النبي في السنة العملية وكيف بين الصحابة النصيحة للحاكم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث أسامة بن زيد قيل لأسامة هل لا دخلت عليه على هذا هذا داع عثمان رضي الله عنه انظر للطريقة وكان إذاك السوار كما يسميهم ابن كثير يريدون أن يقاتلوا عثمان جماعة خرجوا من مصر يريدون أن يقاتلوا عثمان أم الدنيا فقال أسامة وهل إذا نصحته أسمعكم هو عشان نصحه لازم أسمعكم وهل إذا نصحته أسمعكم إني نصحته فيما بيني وبينه سنين روى سعيد بن منصور من حديث سعيد بن جبير وكذا عن عكرمة قال سعيد لابن عباس إني أريد أن أمر هذا الحاكم وأنهى قال ابن عباس فإن كان فبينك وبينه، فبينك وبينه، وعندك أيضا الحديث الذي رواه عياض بن غن يبين النبي عليه الصلاة والسلام هذه الطريقة إذن كيفي الطريقة النصح قل لي وهل أستطيع أن أذهب إليه وأنصحه إذن سقط عنك التكليف وأنت غير مأمور بخلاف ذلك ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها وإذا أمرك الله بفعل وانت لم تستطع هذا الفعل سقط عنك هذا الأمر وانتهى لذا الحديث القولي كيف طبقه النبي وطبقه الصحابة حديث عبادة وهو عند أصحاب السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتل خير الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر ظالم فأمره ونهاه فقتل سؤال لمن يحتج بهذا الحديث رجل قام إلى إمام ظالم كلمة قام تحتمل أمرين تحتمل قام إلى إمام جائر أمام الناس وخرجنا آلاف نتظاهر فأمره ونهاه تحتمل هذا آه تحتمل وتحتمل أيضا قام إلى إمام جائر أي بينه وبينه فأمره ونهاه فكان من هذا الحاكم أن قتله تحتمل آه تحتمل طيب ما المراد من كلا الاحتمالين انظر لفعل الصحاب أسامة بن زيد قال وهل إذا نصحته يكون أمامكم وإنما فعلت هذا بيني وبينه ابن عباس قال فإن كان فبينك وبينه إذن السنة العملية للصحابة بينت المراد من قوله هو عليه الصلاة والسلام بل هو نفسه عليه الصلاة والسلام بين المراد من كلامه في الحديث الذي رواه الإمام أحمد من حديث عياض بن غن قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يستنصح ينصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية ولكن فليكلم فإن أبى وإلا فقد أدى الذي عليه إذن السنة القولية والسنة العملية بينت ما معنى ورجل قام إلى إمام الجامل فبينت أن الرجل كان يستطيع أن يدخل على الحاكم ونصحه فيما بينه وبين فما كان من هذا الظالم إلا أن قتله أما أمام الملأ قال فلا يبدي له علانية إذا أيضا السنة العملية بينت ما معنى الأمر والمعروف وما معنى النهي عن المنكر إذا السنة العملية فاصلة قاضية وللحديث بقية إن شاء الله بعد الصلاة اللهم يا مقلب القلوب سبّت قلوبنا على دين اللهم أعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك كل قول هذا وأسأل الله أن يغفر لي